تتنزل الرحمات في هذا المكان الطاهر المبارك هذا المكان الذي تعانقه أبصاركم الساعة هذا المكان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله نسأل الله العظيم من فضله أيها الإخوة الأفاضل الأكارب ونحن وإياكم ننتظر إقامة صلاة المغرب من جوار هذه الروضة نسأل الله العلي القدير أن يصلي على النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد وآله وصحبه وأتباعه ومن اقتفى اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المبارك أن تغفر لنا ولوالدينا ولأصحابنا ولأحبابنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا ولعلمائنا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إن بيننا أناسا لهم من الحاجات لا يعلمها إلا أنت وفيهم من الهموم من لا يحصيه إلا أنت اللهم فأزح همومهم اللهم ونفس كروبهم اللهم وتقبل منا ومنهم الآن أيها الإخوة تقام الصلاة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 لا إله إلا الله استووا اعتدلوا استووا الله أكبر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 الذين هدوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنون هبدا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلى بين والشهاده ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما الله الله Amira Allahu liman hamida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 لكم إن انكم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا أُوتِيتَ دَارَةً أَوْ لَهُ وَلِيٌ فَأَنْفِقْ إِلَيْهَا وَتَرَكْهُ كَقَائِمٍ ۖ أُلِمَّ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خير Ni Allahu ni malhamda <Sina> <Susur> <Sangler> <Susur> <Susur> <Susur> <usur> Allahu akbar Osteek da, visak da, bestudun egoodatik,